119. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون 110. ومن يستنكف عن عبادته ويستدفذ فسيحصرهم إليه جميعا 111. الذين آمنوا وعملوا صالحات في وفّيهم أجرهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استكفوا واستبوا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير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 فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما